أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالم لذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِن سِنِينَ تِلَابرِ مَا إِن جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الْقَائِلَ لِأَوَّاهِهِ وَقَهْوَمِهِ مِمَّا بُنْذُونَ اِتَّخَذُوا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ فَمَا وَنُكُم بِالرَّبِّ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتغلوا عنه مدبرين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق الله العظيم